بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم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 بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدع الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون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 124. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 126. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 127. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن من آياته الخلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشرا تنشرون ومن آياته الخلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة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 مِن فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أي يرسل الرياح مبشرات وليثقكم برحمةه ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قومهم فجاؤهم بالبجنات فانتقمنا من الذين أجرم وك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 اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعْ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً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 119. ولا هم يستعتبون 110. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 111. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 112. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 113. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون mm